وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن وَمَا وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم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 وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَأُلُؤُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أُولِي أَكْمَ مَعْرُوفاً كان ذلك في الكتاب مسطورا واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوحي وابراهيم ومنك ومن نوحي وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم أذكرو نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ مِنْ من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله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 فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوك بألسنة حداد أشححة على الخير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 وَإِيَّاتِ الْأَحْزَابِ يَوْذُونَ وَأَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إلَّا قَلِيلًا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 ازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين ومتعكن ووسرحكن سراحا جميلا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 يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنث منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي نستنك أحد من النساء إن اتقيتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله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 المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصا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 وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا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 لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث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 لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما مَلَكَتْ أيمانهن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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يا ايها لبيئ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنا أي عرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ذُنُوبَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَازًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظن من جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما